بسم الله الرحمن الرحيم الإسلامين ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين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 وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنظروا ذِرهم لا يُؤِّنُ ختَمَ اللهَّ وَل قُلوبم وَلَ ثمَمَّم وَلَ أَدَ خَالم رشَوَدُ وَلَهُم نزابُ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يقدعون إلا أن فدهم وما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 هم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا ألؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم مُصْفَهَ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قَالُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ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 فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوايق حذر المهون والله محيط من بِالكافِرين يَكَادُ الْبَرْقُ يَبْتَغِي أَدْخَالَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ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 الذي جعل لكم الارض قرشاه ومنا السماء لنا واانزلنا السماء ماء فاقرج به فاقرج له من الثمرات رزق لكم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 يسليني ودعوا شهداءكم ودعوا شهداءكم ينادون الله ان كنتم صادقين فالا لم تفعلوا لن تفعلوا فتدق النار الذي وقودها الناس والحديد وَعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها وَلَمَّا غُذِّقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتِ الرِّزْقِ قَالُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي يُغَذِّينَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا قَالِبُونَ إن الله لا يستحي أن يطلب مثلا ما بعوضا فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاتحين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون, ويقطعون ما أمر الله به وَلَا يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا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 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي دَاعٍ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا تَجْعَلُونَ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُذَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين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 حين قال الم اقل لكم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تدبون وما تنتمتون واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبلي فأبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوتك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما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 فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْهُ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أولئك نارهم فيها غالبون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي اوف بعهدي وَآمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا آيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ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 ثَأونََّا سَبِبِّ وَكَن سَونَأَ فتَكُم وَأَن تُمْ تَلونَ الكِد فَل تَعَتدُون وَسععينوا بَِدَر وَ الصَلَاتِ وَإِنه لَكَ بكُ على الخاش الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ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 وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتقلتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والقرآن لعلكم تهتدون وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فتوبوا, فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ مِمَّا دَبَّرَ لَكُمُ بَارِئُكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ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 كَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْمَدِينَةَ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ ظُلْمَ يَا أَهْلَ فَدَدَّلَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنذَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا فَأَنذَلْنَاهُ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا بِمَا كَانُوا يَفْتَقُونَ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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوتَى لَنْ نَصْبِرْ عَلَىٰ طَعَانٍ وَاحِدٍ فَدَعْ لَنَا رَبَّكَ, ربك يُخْرِبْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَإِتْفَائِهَا وَقِذَائِهَا وَقَوْمِهَا وَعَبَدَتِهَا وَبَطَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَبْنَاءَ الَّذِي هُوَ قَنِينٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا بَالَتُمْ وَأَضْبِطَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ Инна аллазина ааману ва аллазина хадо ва ан آمَنَ ва ас-собиину ман аамана биллах ман аамана биллахи ва ль-яумил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 ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من القاسرين ولقد علمتم الذين اعتبوا منكم في السبب فقلنا لهم كنوا قردة خاسئين فَاجَعَلْ مَاهَانَ كَانًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَ بَلِّ الْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُجُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَقُولَ لِلْجَاهِلِينَ قَالَ دَاوِمْ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا تَأْرُقُ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا دَاعُونَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ قالوا ادعوا لما ربك يبين لنا ما هي إن البقرة, إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إن نَهَابَةَ قَوْرَةَ لَا بَلُونٌ تُذِيرُ الْأَرْضُ تُذِيرُ الْأَرْضُ وَلَا تَذْكِي الْحَرُّ فَمُذَلَّمَةٌ لَا شَيءَ فِيهَا قَالُوا الْآنَئِذٍ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلهم تعقلون ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَكَّرُ مِنْهُ الْأَمْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّتْ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ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 قالوا أتحذذونهم بما فبح الله عليكم ليحاجوهم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون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 ثم يقولون هذا من عند الله ليشتعوا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون وَقَالُوا لَمْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَجَلًا مَّعْدُودًا قُلْ أَتَّخَذْتُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لَهُمْ وَأَحَاطْنَا بِهِمْ ظُلُمَاتٍ فَأُوْلَئِكَ الْفَاسِقُونَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أولئك أصحاب الجنة الذين هم فيها غايدون واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله والوالدين احسانا وبالوالدين احسانا وبالقربى واليتامى والمساكين وقولون ناسح صدق وقولوا للناس صدقا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم ثم توليتم إلا قليلا منكم وانتم معرضون وَإِذْ آتَيْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَهْدِقُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ مَأَتُمهَاأُول إَ غَدُلونَ أَن فتَكُمْ وَتُخِْدونَ فَيق وَتُخْرِدُونَ فرَيقًا, وتخرجون فريقا منكم مِنْ قُم ياداتهِم تَوَاهَوْونَ عَلَهِم بكِسممِ وََّودَوان عَلَيْهِم, بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم والعذوان وإن يأتوكم أساغا تفاذوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة في الدنيا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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْمَلَائِكَةَ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَبِالَّذِي جَاءَكُمْ رَغُولٌ بِمَا لَا تَهْوَاهُ أَفَنتُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَطَغَيْتُمْ كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَعَنَهُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَالُوا لِمَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ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 بئس ما اشتغوا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباقوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا, قالوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَنَتَّبِعُ مَا أُتيَنا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى في البينات ثم اتقلتم العجل من بعده وأنتم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطوغ قلوا ما آتيناكم بطوء واسمعوا قالوا سمعنا وعظلما وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بيت ما يأمركم ان كنتم تؤمنون قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله قال قطة من دون نافته من الموت فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم للظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة يومن الذين أشرطوا يود أحدهم لو يعملون وَالْفَلاَقِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْذِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنذِرْ وَعَنذْرِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى موسوعئذ قل لما بل يديه وهدا وبشرى للمؤمنين من كان علما لله وملائكته وغفر له وجبره ولمن كان الله عدل للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بِهَا إلا الفافقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل لا يؤمنون وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِإِيمَانِهِمْ وَظَاهَرُوا بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ وَتَبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ لَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ حَتَّى إِذَا أَفْلَحُوا وَظَنُّوا وَمَا نَعَلِّمُهُم مِّن أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَغْتَرُّوا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ الذين من احد في الله باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولا قلعوا لمن اشتغى ما له الا اخره من لقاء ولا بما شرعوا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله غير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا فقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا.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 دون الله من ولي ولا نقير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما تئل موسى من قبل ومن يتبذل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَعُدُّونَ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِمْ بُغْضًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ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 إِنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَقِيرٌ وَقَالُوا لَنْ يَبَخُلَ الْفَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَامِيُّهُمْ قُلْ هَدُوا بَرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بلى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 النصارى على شيء وقالوا انصارى لذات اليهود على شيء وقالوا انصارى لذات اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون لمثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع نساب الله أن يذكر فيها اسمه وتعا في ضرابها. أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُم أيَّ يَدٌ لَّهَا إِلَّا قَائِدِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظيم.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 من العلم ما لك من الله ولي ولا نقير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تداوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم يا بَنِي اسْغُوا إِلَى الذِّكْرِ نَعَمَّدِيَ الَّذِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ ولا تنفعها شفاعه ولا تنفعها شفاعه ولا هم نصرون واذا تلائب رهين ربهم بجلماث فانمهن قال انيرا انك لما في امامه قَالَ وَلَمَّا انذَرِيَتِ قَال لَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى وَإِسْمَاعِيلَ أَوْ قَهْغَرَبَكِ أَوْ قَهْغَرَبَكِ للطائفين والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَأَذْقُ أَهْلَهُ مِنَ الثَّنَارَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ وَذَكَرَ قَائِلٌ لَوْ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَلَنُتْبِعَنَّهُ قَلِيلًا ثُمَّ نُضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابٍ لَّمٍّ وَبِئْسَ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 مَدَنَ مُسْلِمَةً لَكَ وَأَنَّ مَنَاتِكَ نَا وَأَلِمَا مَنَاتِكَ نَا وَصَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَدَعْ فِيِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويذكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من ففه نفسه ولقد اصطفيناه وإنه في الآفرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله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 قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كنوه دم أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حلفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما لَلى وَمَا وَزِلَ إِلَ إب غين وَمَا قُزِ إلَ إذ غم وَكِثمعلَ وَهاقَو يعقُوبَ وَأَسباق وَالْأَسبَاقُ وَموت وَمَا يَنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِم وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِم لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فقد وإن تولوا فإنما هم في شطاق فسيتيجه الله وهو السميع العليم صبرة الله ومن أحسن من الله صبرة ونحن له عابدون قل أتحان وإننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا, ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلطون أَمْ تَبُولُونَ إِنَّ إِبَرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاقَ كَانُوا هُودًا أَوْ لَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَنِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ غَافِلٌ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِلَّا أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَّا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 وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً أَنتُمْ وَثَقَلٌ لِتَكُونُوا ثَهَبَاءَ لِلنَّاسِ لِتَكُونُوا ثَهَبَاءَ لِلنَّاسِ وَيَكُونَ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبَلَةَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَتِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَىٰ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهِ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 وَ إِْ أأَتَيتَ الذي نَعُوطُ الْ الكِتَابَِقُآلٍَ مَا تَبويُوتِ بَلَتَكَ وَمَاأَ تَبِذ بِعِ بِ بَلَتَهُ وَمَا بَعظُهُ بتَابِعي بِ بَلَ بتابع تَ بع وَل إِن التَّبَعتَ أَه وَأَهُ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 الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ مَّوْعِدَةٌ هُوَ مُوَلّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير.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 تَمَوَّلُوا جَوْهَرَهُمْ شَطْرَهُ لِأَنَّ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَقْتُلُوهُمْ وَاقْتُلُوا مَن يُؤْثِمُ مَا نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ ج م ا ا ر س ل ن ا ف ي ك م ر س و ل ا ل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 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولمبلغنكم بشيء من القغف والجوع ونقص من الأموال والأن فس وََّمَ غ وَبَششّرَ الصَّابِرِينأََّينَ إِذَا أَْقَابَتْهُم مُصبَةُم قَاالُ إَِّ لَِّ قَاالُ إََِّّانِِ وَكَُّا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 الما من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك, أولئك يلعنهم الله إِ الذي نتَابُ وَأَفْنَح وَدَيَنُ فَقُول إكَتُوب عَلَيهِم وَأَنَ التَّابُ وَحيِيم إِ الذيينَ كَسَ وَمادُ وَهُم كُف أُل إِكَ عَلَهِم نَكُ وَ كلَيْهِم لعَنَةُ وَهِ وَمَل إكَدِ وَنَّاس أَجَمَعَلي خَالِذِ نَفْلهَا لاَا ي خََقُ عَنْهُمُ العذاابُ وَلهُم يغَ وَإلَهُكُم إلَهُم لا اله الا هو الرحمن الرحيم ان الذي خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك في البحر والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس ونا الله من وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمْ مَا إِنْ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْبَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فيها, فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابْ بَدٍ وَيَنْصِيفُ الرِّيَاحَ وَالسَّحَابَ الْمُتَقَطِّرَ وَالسَّحَابَ الْمُتَقَلِّبَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ الله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 تَرَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِقَارِدِينَ مِنَ اللَّهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ انهم لعمادون مبين انما يأمرون بالسوء والفحشاء وان تقولوا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون واذا قيل لهم اتبعوا ما ان رجل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين جفروا كمثل الذي ينعق بِمَا لا يسمع إلا دعاء ولداء صم بطم عمي فهم لا يعقدون يا أيها الذين آمنوا كلوا من ربهم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 أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَابٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَبُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أن تَلاَمُ الله مِنَ الكِتَابِ وَيَشْتَغِلُونَ بِهِ تَرَى نَهُمْ قَلِيلًا أُولَئِكَ أَمَا يَأْكُلُونَ لَدِي بُطُونِهِم إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتغوا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق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 وَآتَ الْ المَالَ على حُّ ذَوقُرطَ وَدَانَا وَالمَذكينَ وَدَنَ السَّبل وَالس إِلينَ وَتِ يقاب وَالسَّ إِلينَ وَكِّ يقابِ وَأَخَانَ الصلَاتَ وَآثَ الذكةَ والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَاتِ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأباء إليه بإحسان ذلك تغفيف من ربكم ورحمة فَلَن يُعْتَدَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بذله بعد سنعه فإنما وعلى الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موقن جنفا أو إسما فأصلح بلهم فلا إسم عليه إن الله غفور رحيم يا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 أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه في بيت طعام مستين فمن تصرع خيرا فهو خير له وأن خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس, هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن فمن من ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله لكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتجبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا فألك عبادي عني فإني قدير أجيب دعوة الداعي إذا فَلْيَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَعَلَّكُمْ تُرْجَعُونَ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَفِطْرَهُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَاتَّقُوا مَا كَتَبَ الله لكم وَكُلُوا وَاشْغَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبَيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجُرُ ثُمَّ أَذِمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْمَيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَزَاجِدِ تِلْكَ حُجُودُ اللَّهِ فَلَا تَقَرَبُوهَا كَرَ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلا تَأْكُلُوا الْمَالَ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهِ إِلَى فَتَوَلَّيُونَ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ تَتَفُلُونَ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالٍ لَا فِي الذَّنْبِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وليس الجر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الجر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها فاتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدون إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث تقسموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه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 فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والكرمات حصاص فمن اعتبى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتبى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع القناة 119. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى الأهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 110. الحج والعمرة لله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 فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمستيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وزبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاد الحج أشهر معلومات فَمَنْ فَرَضَ فِيهِمَّ الْحَجَّ فَلَا وَفَسَ وَلَا فُتُوْقَ وَلَا بِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّابِ اتَّقُواهَ وَاتَّقُونِ يَا قُلْ الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبَسَّمُوا فَبَسَمَهُ فَظَلَّ مِرَارًا بِهِمْ فَإِذَا آتَيْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم من وقبلين من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم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 والله سيع الحزاب واذكر الله في أيام معجودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقاه واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ذات قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولنا فعا في الأرض ليفسد فيها ويهلد الحرف والنسر والله لا يحب الفتاة وإذا قيل له اتق الله أغذته العزة بالإذن فحسبه جهمم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد يا ايها الذين امنوا لا تقولوا في السلم كان فتنه ولا تتبعوا ولا تتبعوا قوات الشيطان انه لكم عدو مبين فإن بعد ما جاءتكم البلنات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فيه مِنَ الْغَمَامِ وَالْآلَاءِ كَذَٰلِكَ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سَلْفًا اسْغَ إِلَى كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ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 والله يغزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الإتاب. وَأَنزَلَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا في فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لمن اختلفوا فيه من الحق لإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط أَمْ أم حذبتم أن تبخلوا الجنة ولما يأتكم نثل الذين خلوا أَذَلِكُم مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَأُذِلُّوا وَدُلُّوا حَتَّى يَقُولُوا رَبَّنَا وَلِيُّنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نَنصُرُ اللَّهَ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قريب.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 وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِذَالُ وَهُوَ قُرْضٌ لَكُمْ وَعَفَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ قَيْرٌ وعثى أن تحبوا شيئا وهو شرء لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير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 وَمَن يَغُضَّ دِلَّهُ عَن دِينِهِ فَيَمُوتَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ حَالِقَ الْأَعْمَالِ هُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيها إن الذين آمنوا والذين هادعوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك, أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن القمر قل فيهما إسم كبير ومنافع الناس وإسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقونك للعفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفترون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن يتاما قل إصلاح لهم خير وإن تقالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعمتكم إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةَ مُؤْمِنَةٌ هُوَ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ولا عبد مؤمن غير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعون الى الجنه والله يدعون الى الجنه والنعيره ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أبا فاعتذلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر إذ تَقَههَرْن فَأتُوه مَّ منِن حَيثُ أَنا غَبُم ال إِ الله يُحِبُ التووابينَ وَيحِب المُدَقَهِر إِذاقُكُم حَوْثَُّكُم فَأتُ حَوْثَكُم أَ وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ونشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين النار والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا في يؤاخذكم بما كتبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم فغفص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وَإِنْ عَدَمُوا طَلَاقًا فَإِنَّهُ لَعَنٌ عَظِيمٌ وَالْمُقَلَّبَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ تَنَافَسْنَ تَفَاوُقًا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَتَّمِنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِلَّا مَا كن يؤمن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف وَلِيَرِذَّ عَلَيْهِم مَّدغَدَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم الْطَلَاقُ مَرَّتَان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شيئا ام الا الا ان يقضى الا يقيم ما حدود الله فان خفتم الا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليه ما افترض به تلك حدود الله فلا تعتدوها وَلَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ يَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا دَخَلَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظلنا أن يؤيما حجود الله وذلك حجود الله يبينها لقوم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 واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا ضلقت من نساء فترغما ابلهن الا تعذبوهن فلا تعذبوهن ان تريدون احسن اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَانَكُمْ وَأَقْوَهَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فالوالدات يرضعن أولادهن حرلين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وتسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضاع زيدته بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فان اودى في طال عن رضا منهما وتشاورا فلا جناح عليهما وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا تَلَمْنَثُم مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بما وَالَّذِينَ يُتَوَثَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَعُونَ أَزْوَاجًا يَتَغَدَّصْنَ بِأَنْفُذِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا لُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ بِي أَنْفُذِهِنَّ بِالْمَعْرُومِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ كِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطَبَةٍ نِسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ بِي أَنْفُسِكُمْ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 وَهُوَ الَّذِي يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَلَا يُخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا يُحَاقُ عَلَيْكُمْ إِنْ وَلَّغْتُمْ وَلَٰكِنْ أَ تَْبُ لَهُ فَضَ وَنَ يوه عَ المودقَد وَعَلَ القت قَدع مَدعَ بالِالمع حَقَ على المُحين وَي وََّ قَتُمُوه قَدَرِ انْتَمَسُّوهُ وَقَدْ ثَرَضْتُمْ لَهُ نَفْلَقًا وَقَدْ ثَرَضْتُمْ لَهُ نَفْلَقًا ثَانِيًا فَمَا ثَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَا أُونَ أَنْ أو يَعْقُ وَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ الْمَمَاتِ وَأَنْتَ عَاقُ قَرِبُ لِتَّقْوَاهُ وَلَا تَنْتَهُوا لِطَلَبِ نِكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ يَقُومُونَ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَاتِ الْعُشَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ كِبَارًا فَإِذَا آنَسْتُم فَذَكِّرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَتَوَسَّوَلُونَ مِنكُم وَيَدْعُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَصِلَةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْوَانِهِمْ فَإِنْ طَلَّقْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيما فِي مَا فَعَلْنَ فِي مَا فَعَلْنَ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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قُتِلُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ قُلُوفٌ خَشَرَ الْمَوْتُ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ وَهَؤُلُو تُؤْتَى مُؤَاخَاةً إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أصعافا كثيرة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 وَقَدْ أَخْرَجَ رِجَالَنَا دِيَارَنَا وَأَهْلَنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ مَا قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إن والله قد نعت لكم قالوا تملكا قالوا ان ما يكون له الملك علىنا ونحن احق بالملك منهم ونحن احق بالملك منه ولم نؤتفع تم من المال قال إن الله خفاه عليكم وزاده بسقة في العلم والبسر والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي يَأْتِي يَوْمَ التَّابُوتِ فِيهِ سَكِينَةٌ أَن يَأْتِيَ يَوْمَ التَّابُوتِ فِيهِ سَكِينَةٌ يَرْضِقُكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِنْ لَا تَغْكَا مَا تَرَكَ آلُ مُوتَ وَآلُ هَارُ غُولٌ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَلَمَّا قَالُوا تُبِلُونَا بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ رَبَّكُمْ بَطَلِيقٌ بِهَا لَ النَّ مهَمُ بَدَلكُم بِهَرِ فَنَ شَربَ مِنهُ فَلَثَ إلا إلا مِن فمَ شَربَ مِنّ فَلَثَ مِنّ وَنَ يَوعَهُ فَجِهَُوْ مِن إِا فشربوا مِنْهُ إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم لجالود ودنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من, فئة من واليله كم من في ادم قليله غلبت ابد كان كثيره باذن الله والله مع الصابرين وَلَمَّا دَعَوْهُ لِدَالٍ تَوَجَّهُ لَهُ قَالُوا رَبَّنَا افْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وثبت أقدامنا, وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ فَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد الذر و لكن و لكن الله توفل على العالمين تلك ايات الله ندلوها عليك بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُخْفَرِينَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلَّ نَابَعُهُم عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَّن كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَوَّكَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ولو جاء الله مقدسل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلقوا, ولكن اختلقوا فمنهم من آمن ومنهم من كفروا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَمَقَتَ لَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يوم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 لا تأخذه سنة ولا مروم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما قلفهم ولا يحيطون بشيء منه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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ تَنفَضَّ قَطُّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولم تر إلى الذي حاد جاء إبراهيم في ربه أن آتاه الله القلك قَالَ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميد قال أنا أحيي وأميد قال إبراهيم فإن الله يأتي اِنِّ الشَّمْسَ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاسْتَبِقْهَا حَتَّىٰ تَغْرِبَ وَكُنْ مِنَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَوْ كُلُّ الَّذِينَ مَرُّوا عَلَىٰ قَرْيَةٍ فَهِيَ قَرْيَةٌ عَلَىٰ قَالَ أَمَّا مَن أَحْيَاهَا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 وانظر إلى حمارك وذنبع لك آية لما وانظر إلى العظام كيف ننشسها ثم نتشوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبِّي أَنِّي كَيِّفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِأَن قَلْبِي ۗ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ تَغْرُدُ لَكَ ۖ ذَهَبْ بِهِنَّ إِلَى هَٰذَا النَّهْرِ فَانظُرْ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك بعيا واعلم أن الله عبيد حكيم مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعًا وَسَبْعُونَ سُنْبُلًا فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يضاعف لمن يشاء فَوْم فيوعَلي الذيذلَ يُ فيِي قُونَ أَمْ وَلَهُم في ذَميل لللهِثُم م لَا يُُ بعونَ مَاأَ فَقَُن النْ وَأَذَا ثمَُّ لاَا يُ بعونَ لأَن فَقُونَ لَا أَذَلَّهُمْ أَجْعُلُهُمْ مِنْ دَرَجَتِهِمْ لَهُمْ أَجْعَلُهُمْ مِنْ دَرَجَتِهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ طَيِّبٌ مِنْ صدقة والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تبغين صدقاتكم بالمن والاذا لا تبغين صدقاتكم بالمن والاذا كالذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الاخر فمثلهم كمثل قفوان عليه تراب فاصابه وابل فاصابه وادٍ فتركه غدلا لا يقدرون على شيء مما كذبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومفل الذين ينفعون أموالهم ببغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وَفَّتَم مِنْ أَ فُثم كََ فَدََّة بِودَوةٍ أَقَادَاادِ أَوقَادهاَا وَابِل فَثَت أُقُلَ بفَ فَإِللاا يُصدَهَا وَابِل فَقَل وَلهَّهُ بِماَا فَعمللونَ ايَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَجُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنَ النَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ أَوْ تَجُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنَ النَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل السمرات وأصابه الكبر, الكبر وله ذلية ضعساء فأصابها إعطار فيه نار فاحترقت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 ولا تيمموا القبيل فمنه تنفقون ولست بآخذيه إلا أن تغنطوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر يلتمكا والله يعيدكم لغدا منه وفضل والله هو ذو العليم يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وَمَا يَذْبَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَادِ وَمَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ نَفَقٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْظَارِ إن تُبَدُّ الصَّدَقَاتُ تَنعِيمَ ما هي وَإِن تُخْفُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 وَإِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُغْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ لَا يُطْغَوْنَ فِي زَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَقِيرُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ لَا يَسْتَقِيمُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَتَرَبَّمُ الْجَاهِلُ يحسبهم الداهل أولياء من التعسف في تعرفهم بثيما هم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله الذيذينَ فِقُونأَم وَلَهُم بالِالليْلِ وَننهار سغْوَوْ وَلَه سغوَم وَلََدَثَلَ أَابِغُ دَغَقتِهِم وَلَا قَوْقُ عَلَهِم وَلَا قَوْق لَهِم الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم المذي فقد فطروا الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحل الله البيع وحرم الربى فمن جاء هو ايضا من ربه دندا فله ما سلف فله ما تلب وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب ما لهم فيها قاليد يمحق الله الربى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم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 اِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ فِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ أَوْ لَا يَسْتَطِيعَ أَنْ يُنِلَّهُ فَلْيُمِلَّ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ فَهُدْنٌ وَالْأَرْأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَقْبَلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ولا يأهى السهداء إذا ما دعوه ولا تسأموا أن تهتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقتط عند الله وأقوم للشهادة وأبناء لا ترتابوا إِلَّا أَن تَكُونَ دَاوَةً حَاضِرًا تُدِيغُونَهَا لَيْلًا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لَّا تَبْتُوها وَأَشْهِدُوا إِذَا تَمَّ يَعْتَمُ وَلَا يُضَارُّ وَاكِتُبْ وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن وَلَا سَفَد وَلَم جَبدُ كَاتِدًَا فَدِهادُم م قَبوقَ فَإِن أَمنَ بَعْبُكُم دَعوْ يؤْت يُ مِن أَمَ نَثَوْ وَيَتَب ل عبْدَ وَلَا تَتُ م الشَّهابًا وَمَ يَتُمهَا آسم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخروه يحافبكم به الله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 آمَنَ لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ وَهُوَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ مَا قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّمُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن فينا أو أخضأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قاقة لنا به واعق عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين